وقالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَلَا أَصِيلٌ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رحيما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 ذلك قير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعده مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم يَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنطَغِي عَلَيْنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لدعم فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.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 وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمَّ ثُرَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُتَقَرَّرٌ وَأَحْسَنُ مَطِيلَةٍ وَيَوْمَ تَشَفَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فنانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل تبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا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 وما أرتناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا رَحْمَانُ أَنَا اسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أَنَا اسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ فِي الْسَمَاوَاتِ بُرُجَوْا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَوْا وَقَمَرًا مُنِيرًا